الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في ك ل م ة يا ف ت ح ة زا شده يز زا ف ت ح ة كاف شده زك كاف ف ت ح ة ألف ص غ ي ر ة ك يزكى َ يا فتحا ذال ش َ د َّ يذ ذال فتحا كاف شدا َ ذك كاف فتحا كا يذكى راى ضمار َ يذكر َُّ همزه فتحا لام سكون ال ميم ضما دال شدا مد دال فتحه ثا شدا دث ثا كسراثي المدث ي را ضمار المدثل همزه فتحه لام سكون ال ميم ضما زا شدا مز زا فتحه ميم شدا زم ميم كسرى م الم ز م لام ضمال الم ز م ل عين كسرى لام شدا عل なかすらやしゃだれやかすらやすこんいりのうん فتحان ありいなありうんえな ه م ز ة كسرى لام شدى إ ل ل ا م فتحه لام شدى لاللام فتحه لا اللالا ذا ل ك س ر ى ياسكون ذي إ ل ا الذي نون فتحانه الا الذين ميم كسرانون سكون من شين فتحا را شدا شر را كسرانون شدا رين نون فتحا فا شدا نفت فا فتحالف صغيره فا من من شر ن ف ا ثافت حالف صغيرات ثا تا كسراتي من شر ن ف ا ث ا ت ي فا فتح عين شدفع عين فتحه الف سكون ع ف ع لام ضمتين لام شدى ل لام كسرى لي فعال ل ميم فتحه الف سكون ما فعال ل ما يا ضماي ُّ را ك َ س ر َ يسكن ا و ري ِ فعال َ لما َِ يريد َُِ ا الضماد َُّ فعال َ لما َِ يريد ُُِ